ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوات من الجنة منزلا أيها الأحبة في الله حديثنا معكم عن أحكام العيد أحكام العيد ما هو العيد وما يجب على المسلم في هذه الأيام من أحكام العيد أيها الأحبة في الله الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب يعني نستعد لهذا العيد بالاغتسال قبل الخروج إلى صلاة العيد وجميل الثياب لا نخرج بأي ثوب الثوب الجديد الذي عندك كذلك أخرج مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر اسمه ايه؟ ها؟ ابن عمر اسمه ايه؟ عبد الله ابن عمر ازاكم الله خير اين الجماعة بتوعنا؟ ماشوا؟ ماشي <تصفيق> ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طب يعني ايه رضي الله عنهما؟ نفس سبل الاخوة جوا يعني ايه رضي الله عنهما؟ مين ومين؟ <تصفيق> لما نقول رضي الله عنهم ابن عمر رضي الله عنهم يبقى مين ومين هو من ومين عمر عبد, عبد, عبد الله وعمر نعم يبقى عبد الله ابن مين عمر مين ها عمر مين يا جماعة؟ عمر بن الخطاب يا جماعة، مالك لازم نعرف الصحابة كده يا جماعه تيجي يوم الجامعه يقول لك عمر اهو تقول له عمر مين هو انت عمر مين انا ما عرفتكش والله لا نتعلم نعرف ده عمر مين وده عمر مين انت فين يا عم مدار من عليه منك لله تعالى <تصفيق> انا تعال انا الله يسامحك هش دلوقتي يبقى يا جماعه لما نقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبقى مين مين ابن عمر قلنا عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مين ابن عمر ابن عمر مين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يبقى نقول رضي الله تعالى عنهما طب لو قلنا مثلاً ابن مسعود رضي الله عنه يبقى هو رضي الله عنه بس يبقى معناها ايه ابوه ما كانش صحابي ولا كان حاجه يعني كان كثيرا والعاده بالله يعني ننتبه لهذا إذا قلنا فلان رضي الله عنه فقط ولكن إذا قلنا فلان رضي الله فلان ابن فلان رضي الله عنهما يبقى هما الاثنين ايش صحابيين كان في واحد خطيب بيخطب في السعوديه وما كانش بيعرف يخطب هو ده الحاج يوسف اللي قاعده بتحلاوه بكو يوسف فكان يخطب في السعوديه وما بيعرف يخطب خالص فكان طالع منبر ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنها اعوذ بالله ليه يا شيخ بتقول رضي الله عنها وراجل ولا سيد فالمصيبه في خطباء لا يفقهون إلا من رحم ربي تبارك وتعالى فهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى قبل ما يذهب للصلاة يعني راح صلى الفجر وجالت بدأ بثلاث مرات وهذه السنة كمساة الآن ثم بعد ذلك يا لحبة في الله قبل أن يذهب إلى مصلى العيد يغتسل وهذا من السنة وهذا إثنادٌ صحيح قال ابن القيم رحمه الله ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه انظر في زاد المعاد وثبت عنه أيضا لبس أحسن الثياب للعيد أحسن جلبية للعيد ماشي يا إخواني قال ابن حجر روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإثناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبث أحسن, أحسن ثيابه في العيدين وبهذين الأثنين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجميل للعيد. يبقى أول حاجة يوم العيد نعملها يا أحبة في الله نغتسل قبل أن نذهب إلى مصل العيد ونلبس أجمل الثياب. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول بأمرك بالاغتسال تنظف نفسك ثم بعد ذلك تلبس أحسن الثياب وتضع من أطيب الطيب هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حب بإلي من دنيا من دنياكم الطيب والنساء النساء في في الحلال والطيب كذلك ثالثا أيها الأحبة في الله يبدأ يسن قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل تمرات وترن يأكل تمرات وترن في صلاة في عيد الفطر فقط كم طمرة عم يوسف؟ وطراً يعني إيه؟ كم؟ ثلاثة وكام؟ ثلاثة لا أقل الوتر ثلاثة أقل الجمع ثلاثة نبدأ في ثلاثة وخمسة وسبعة وأفضلها سبعة برضو عشان تخلي بالك من نفسك ما يجي لا سحر ولا سم لا يصيبك سحر ولا سم إذا تصبحت بسبع طمارات عجوة كل يوم في الصباح كل, كل يوم الصبح تأكل سبعة كده وتطلع بأمر الله عز وجل لا يصيبك سحر ولا سم وهذا حديث, حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع طمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سحر ولا, إيش ولا سم وتتوكل على الله وتلاقي نفسك كله النار ما شاء الله الحرارة مضبوطة ومي مين كذلك أيها الحبة في الله يسن التبكير التكبير والجهر به في يوم العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يبدأ من أمتى رجالة؟ من أول من رؤية بان أن بكرة العيد نبدأ بان نكبر طول الليل نفضل نكبر وإحنا طالعين العيد نكبر تبقى النساء يكبروا؟ ولا يعملوا إيه؟ أم وشين في الشارع كده يكبروا يقول والله أكبر سيد علي لا يسر ذلك في أنفسهم لا يسمع لهم صوت ما شاء الله في الله النساء تسر بالتكبير يوم العيد من حين أن تخرج إلى المصل إلى أن تأتي للمصل لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلة وهو حديث صحيح وعن نافع مولى ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلة ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره وهنا تنبيه مهم أيها الأحبة في الله التكبير الجماعي بصوت واحد بدع كلنا كده مع بعض نقول الله أكبر الله أكبر كل مع بعض وهذا خطأ بدع لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحح ولكن كل يعني واحد يتكبر على حد أو كل مجموعة مثلاً تكبر على حد أو كل اثنين مع بعض وهكذا أيها الأحبة في الله لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا الأخبار الصحيحة بذلك ولا عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصواب والصحيح أن, أن يكبر كل واحد بصوت منفرد يعني من مع نفسه الله أكبر وتاني مرضه مع نفسه يسمع نفسه كذا إيه واللي حواليه عالي ما فيش لغبطة إن شاء الله يعني يسمع نفسه وإن شاء الله ما فيش لغبطة ولكن نفعل السنة ونترك. ما افتدعه الناس رابعا أيها الأحبة في الله يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا يعني إلى مصل العيد ماشيا يفضل ماشي لحد ما يوصل المصل لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يخرج العبد ماشيا والحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، فيستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد مشياً، وألا يركب إلا من عذر. والحديث صحيح في سنن الترمذي. يعتبر واحد مريض يعمله يفضل المشي، أنفعش. لا نشلو أن في العربية ونودو المصلا ويرجع. ثاني. كذلك وكذلك يسن لمن ذهب إلى الصلاة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. لحديث جابر الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد خالف الطريق كان يخالفش الطريق. والحديث أخرجه البخاري. كذلك أيها الأحبة في الله تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس. بعد إيش؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة من فعش فيها أذان ولا إيه؟ ولا إقامة ولا يجوز لمن ذهب إلى مصلى العيد أن يصلي في مصلى العيد تحيه ولا شيء ليست لها سنة قبلية أصلا يجلس مباشرة في المصلى من غير صلاة عن عائشة وصلاة العيد أيها الأحبة في الله ركعتان هي ركعتان فقط وهي سنة مؤكدة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان يكبر في الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية بخمس تكبيرات ويسن أن يقرأ الإيمام فيها جهرا سورة الأعلى بعد الفتحة وسورة الغشية بعد الفتحة أو سورة قاف وسورة القمر وتكون الخطبة بعد الصلاة ويتأكد خروج النساء إليها ومن الأدلة على ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأطحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بيثبِّح اسم ربك الأعلى بيثبِّح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشي كيف يفعل هذا؟ كان يقرأ بيثبِّح اسم ربك الأعلى و. بهل أتاك حديثه الغشين يعني ايه عم أحمد الكلام ده يعني ايه الكلام ده ها هننذل حماتك هننذل <تصفيق> ايه هتخلي ليه دك يعني يا جماعة بيقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة بيقرأ بصورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الاخر الصورة وركع ثانية يقرأ يرضو إيش؟ الفتحة وهل أتاك حديث الغاشية إلى آخر السورة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور نخرج يا أخواني الحيض والعواتق وذوات الخدور أي المرأة التي لم تتزوج فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذلن مصلاهم المرأة الحائض تجلس في مكان بعيدا عن مصلا النساء ولكن تحضر إلى صلاة العيد لأن هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فكلهم يصليها قبل الخطبة يبقى الصلاة قبل إيش الخطبة ينفع الصلاة بعد الخطبة ما ينفعش لأن النبي لم يفعل هذا سابعا أيها الأحبة في الله إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ماذا نفعل فمن صلى العيد لم تجب عليه الجمعة من صلى العيد لم تجب عليه الجمعة. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع عيدان في يومكم هذا. يعني اجتمع عيدان يوم العيد ويوم ايش الجمعة. فهذين عيدين. يوم الجمعة أصلا عيد للمسلمين يعني الذي كثير من المسلمين لا يعرفه بأن يوم الجمعة أصلا عيد للمسلمين يبقى اذا اجتمعت العيد ومع صلاة الجمعة لم تجب عليه صلاة الجمعة نسمع الحديث اجتمع داعي عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإن مجمعون إن شاء الله يعني مجمعون يعني, يعني هنجمع مع ذي ومع ذي يعني هنصلي العيد ونصلي الجمعة ولكن العيد صلاة العيد تجزيك عن صلاة إيش الجمعة لو صليت ظهر بقى في الجمعة تجزيك يجزيك هذا بأمر العز طيب واحد فاتته صلاة العيد يعمل ايه؟ ماذا يفعل الذي فاته أو فاتته صلاة العيد مع المسلمين؟ يشرع له قضاؤها على صفتها زي اللي وصفناها دي بالظفت أيها الأحبة كلها وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعا من الغد لحديث أبي عمير ابن آنس رحمه الله عن عُمومةً له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن راكبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمن فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم عشان يصالوا إيش؟ صلاة العيد أيها الحبيب من السنة كذلك في يوم العيد لا بأس بالمعايض وأن يقول الناس تقبل الله منا ومنكم احنا بيقوله هنا يا جماعة تقبل الله منا وإيش ومنكم بيقوله فيه تحية ثانية غير دي كل سنوان طيب كل سنوان طيب <تصفيق> يبقى تقبل الله إيش منا ومنكم نتمسك بالسنة أفضل إن شاء الله قال ابن التركماني في هذا الباب حديث جيد وهو حديث محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم ماشي يا أخواني عاشرا يوم العيد يوم فرح وسع نفرح في هذا اليوم ما يجيش يصلع منه صلى العيد أروح أزور المقابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على المقابر فيضع يده على وجه حتى لا يرى المقابر في هذا اليوم هذا يوم فرح ويوم صرور ويوم المصالحة والمسامحة مسامح بعضنا بعضاً ومن كان يعني بينه وبين أخيه شحناء ومن كانت بينه وبين أختها في الله شحناء فلتذهب إليها وتعانقها وتصالحها فهذا يوم الفرح ويوم مغفرة الذنب فعلينا جميعاً أيها الأحبة في الله أن نتصالح في هذا اليوم وأن نفرح في هذا اليوم وأن نوسع على الأولاد في هذا اليوم في يوم العيد فعن أنسٍ رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما أفضلكم بهما خير ما أفضلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر احذر أيها المسلم أن تقع في المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة و الاحتفال المحرم من سماع الغناء والنظر المحرم وتبرج النساء واختلاط النساء بالرجال واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة والشواطئ والمنتزهات المنتزهات التي تظهر فيها المنكرات ثانيا أيها الأحبة في الله زكاة الفطر زكاة الفطر وقت خروجها بقى أفضل وقت لخروج زكاة الفطر في ليلة يوم العيد في ليلة العيد تطلع ذكاة الفطر في هذا اليوم طيب حكم ذكاة الفطر واجبة على كل مسلم وقد تكلم فضيلة الشيخ الدكتور عادل البرهامي على ذكاة الفطر وأفاض في هذا ولكن نعيد للإخوة للإهتمام بهذا الأمر وحتى لا ننسى واجبة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر من رمضان صاعا من طم وصاعا أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قبل خروج الناس إلى الصلاة يخرجها والحديث خرجه البخاري وزاد أبو داود بإثناد صحيح فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين يعني يجوز برضو قبل العيد بيوم أو يومين ويجوز في أول الشهر بس الأفضل إيه يا إخواني قبل خروجك للصلاة أو في ليلة العيد لا تنسى هذا يا عبد الله فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل على قوته وقوت عياله يوم العيد زيادة يعني فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد والأول أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها أما الحمل في البطن الحمل في البطن فلا يجب عليه الزكاة لا يجب عليه إخراج الزكاة ولا يجزي إخراج لا يجب على الحمل في البطن الزكاة ولا يجزي أيها الحبة في الله إخراج قيمة الزكاة مالا لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما, ما ليس منه فهو أرد والحديث أخرجه مسلم حكمة زكاة الفطر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفض وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كذلك جنس الواجب فيها طعام الأداميين من تمر أو رز أو بر أو أرز أو غيرهما من طعام بني آدم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والطمر الأقط قلنا بأنه اللبن المجفف والحديث أخرجه البخاري وقت وجوبها أيها الأحبة فلا وهو غروب الشمس ليلة العيد فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة يعني لا تجب عليه زكاتيش الفطر وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطر صد، يعني زكاة الفطر. ولو ولد الجنين قبل الغروب وجب اخراجها عنه، ولو ولد بعد الغروب لم تجب. كلام واضح يا إخواني؟ يعني إذا في طفل تولد قبل الغروب يبقى مع لهج زكاة، بعد الغروب يبقى عليه زكاة. واحد ما قبل الغروب مع لهج زكاة، زكاة الفطر. واحد ما بعد الغروب يبقى عليه إيش؟ يبقى عليه زكاة. وأخر وقتها واخر وقت اخراجها قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد مباشرة طيب مقدارها ايها الحبة في الله صاع عن كل مسلم والصاع اثنين كيلو واربعين جرام اثنين كيلو واربعون جراما ويجوز ان تقسم الفطرة على اكثر من فقير نعم رز ان شاء الله ايه اثنين كيلو واربعين جرام واربعون جرام طبعا الآن سألنا بعض المشاكل قال لك اثنين كيلو ونص أولى طلع زود ربنا يبارك ماشي يا أخواني يجوز أن تقسم زكاة الفطر على أكثر من فقير يعني أنت عندك ما شاء الله عيل عيلة كبيرة ربنا يبارك فيه عندك ما شاء الله طلع على كل عيل اثنين كيلو ونص رز ممكن تطلع للعلة دي شوية والعلة دي شوية والعلة دي, شوي دي شوي والفقراء والمسكين هؤلاء الصنفين فقط الفقير والمسكين هما الذين يستحقان زكاة الفطرة يستحقان إيش؟ زكاة الفطر الله يبارك لك لا أنت ابحث عن الفقير والمسكين لا تعطي لمن يأتي لك على الباب لا تعلم من هذا هذا يريد منك صدقة فقط لأن تبحث هناك إذا كنت لا تعرف الفقير أو المسكين فهناك من يعرف جمعية تنمية المجتمع يقوم عليها إخوة فضلا يعني وآتان الخبر اليوم والله الذي لا لغيره ينفقون الأموال على المرضى اذهب للجمعية يا شيخ الله يحفظك جمعية تنمية المجتمع توزع لك الزكاة بأمر الله عز وجل الله أعلم أنت لو تعرفهم ادلهم ما تعرفهمش يبقى الجمعية أمامك هي تعرف وتتقصى حقائق المسلمين في القرية هم عارفين الناس الغلبة فين وعارفين الفقير فين والمسكين فين والجمعية لها جهود كثيرة رأس الله يبارك فيه من من ضمن هذه الجهود الله يحفظهم ويبارك فيهم يعني يعطون المرضى والله أموال كثير من من هذه الأموال يعني فيه مريض لا داعي لذكر الأسماء مريض يعني مصاب بمرض خطير لا يُرجَبُ يعني يأتون يعني يقول عايزين فلوس عشان نروح المشور الفلاني يعطوهم يعني مبالغ كبيرة يعني تخيل المبلغ يصل إلى ميتين جنيه لما يعطي المرض ميتين جنيه يبقى الجمعية بتنفقه ولم ويجب علينا أيها الأحبة في الله أن ندعم هذه الجمعية وأن نعطي هذه الجمعية لأنها تعرف من يحتاج وتعرف الفقير ومثل هذه الجمعيات جمعيات خيرية تبتغي بعملها وجه الله تبارك وتعالى وقائم عليها أناس يعني يحتسبون الأجر من الله عز وجل فيجب علينا أن نقف جنب هؤلاء ونساندهم وإذا كنت لا تعرف الفقير فاذهب إلى الجمعية والجمعية إن شاء الله تقوم بهذا العمل بدلاً من يعني يجوز أن تعطي الجمعية مالاً والجمعية تأتيه بالرز وتوزو على الفقراء أنت تروح وادلهم قلهم الفلوس والله يفتع الرز غايت وأنا عايز تطلع رز للفقراء والمساكين فالجمعية ستقوم بهذا ويفرحون بهذا وجزاهم الله كل الخير أسأل يبارك فيهم وأن يحفظهم كذلك أيها الأحبة في الله أهل الزكاة هم الفقراء والمساكين كما قلت لك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه وطعمة للمساكين وطعمة لمن؟ للمساكين من الخطأ أيها الأحبة في الله دفع زكاة الفطر لغير الفقراء والمساكين وهذا الذي أريد أن نتكلم عنه كما جرت به عادة بعض الناس من المسلمين إعطاء الزكاة للأقارئ يروح يد الذكاء او الجيران على سبيل التبادل بينهم يعني تدين تديني ما ينفعش يحدث في السعوديه يبقى واحد دابح النهارده دا والتاني دابح جماله ده دا يودي ده لحمه وده ده يودي دا والفقراء داي وهذا لا رايته والله يا دابح النهارده دا ما شاء الله يعني عيد لبقر كبير والتاني دابح ده دا يروح يودي ده لحمه والتاني يودي لحمه الله طب ما ما وزع الفقراء والغلابة. لا يعرفون الفقراء ولا المساكين مكان دفع الزكاة هذا أمر مهم برضه أيها الحبة في الله تدفع إلى الفقراء إلى فقراء المكان الذي أنت فيه في بلدك في المكان الذي أنت فيه هذا أولى وأوجه ماشي يا أخواني ولا بأس برضه يجوز ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر لأن الأصل هو الجواز ولا دليل يمنع نقلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعترق رقابنا من النار اللهم اعترق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كن لإخواننا في سوريا اللهم كن لإخواننا في سوريا اللهم كل لإخواننا في, في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين نجاة التائبين